بسم الله الرحمن الرحيم يا فيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على خراف المستقيم فالنسي العزيز الرحيم لك اندر قوما منها لَقَدْ حَشَرْنَا لَهُمْ مِنْ أَهْلِهِمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم إِلَى الْأَغْلَالِ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ لا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيهِ لَمُقْتَدِرِينَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِحُ مَا فَسَدَ وَنَحْمِدُهُ مَا قَدَّمَ وَيَسْعَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْنُ وَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ بِإِيمَانٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُدْرِهُ لَهُمْ مَثَلًا هَذَا الارسل الى قوم المسنين بكذب وما راه زود هذه كانت فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء الا إن انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا, بكم لإن لم لكم منا قالوا معكم إِنَّ شَطَيْرَ نَاسِكُمْ إِلَّا أَنْ تُنْشُهُنَ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا سُخَّرٌ إِنَّا عَلَى ذِكْرِيَّاتٍ قَالُوا فَغَيْرُكُمْ مَعَكُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّمِّ فَإِنْ ذَكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى قَالَ يَا قَوْمِ اسْمَعُوا الْمُتَنَمِّيْنَ ۖۖ السَّابِعُ مَن لَّا يَسْمَعُ قَمَجَرٌ مُسْلِمًا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي الذي بلال مهير إني آمان صبرا بكم فاسمعون حين ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما ذكر لي ربي واجعل لي للمصنين وما أنزينا على قومه من بعده من جنز من السماع وما كنا منزلين فين سنحل نصيحه واحلتنا فإنا هم خالد يا حسنى على العباد يا حسنى على نايل هدينا من رسولات لا يحيي من رسول الله كانوا دين الاسلام يروا كم قبلهم من ان يروكم ما هو لكم قدلههم من القرون انضم اليهم لا يرجعون والكل لنا ما جميع لدينا محضرون وايت من الموتى يحيى الى لا يخرجنا وَأَخْرَجْنَا مِنَ الْأَرْضِ حَبًّا مُّنْبَتًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَسَجَّنَّا فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ لِّيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما شنبس الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعايةهم الليل نسلح من نزار فإنهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقليل العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم ينبغي لنا أن تدرك القمر وللليل سابق النهير وكل في غنكي يسبحوا نظور وآية لهم, وآية لهم أن ما حذرنا ذريتهم في الفلت المشقون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء مغلقهم فلا صريق لهم ولا هم وَإِنْ يُمْسِكُنَّ إِلَّا رَحْمَتَنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكَ عِنْدَنَا لَحُسْنٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْتَغْفِرُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا كَانَ سَيُؤْمِنُونَ إِلَّا يَسَّرَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ قال اللين شفعوا للذين آمنوا أنبعن من لي شاء الله أطعمه إن أنتم لله لنال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توقية ولا إلهة wanu min ghabu sur bainu min alladhi la tislamu an tislamun qalu ya قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ مِنَ, من الْكَافِرِينَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَمِيعًا وَاحِدَةً لَّجَدَّنَا رَبَّنَا رَحْمَنًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا كنة اليوم في شغل ينفاكرون كنوا أزواتهم في ظلال على الأرائق مستجنون لهم فيها اضحاكها ولهم ما يبتعون ولهم ما يبتعون ونشاة اليوم أن يصع المجرمون ألم أعند إليهم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إن من ونشعب عدوهم مبين وأن عبدوني حابا حراقهم مستغين وَلَقَدْ عَضَمِّنْكُمْ جِبٍّاً كَفِيرًا فَلَمْ فَسْرُونَ وَسَعْفِرُونَ هَذِهِ جَهَلَّمٌ لَّفِيْسُمْ سُمْتُوْعَدُونَ اخْلَى الْيَوْمَ بِنَا كُنْتُمْ فَسْرُونَ الْيَوْمَ نَخْلِمُ عَلَى أَخْوَانِهِمْ وَتُجْلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكرمون ولو رشاء لطمسنا على أعلمهم دو سبقوا الصراط بأننا ينفرون ولو رشاء لمسخناهم على مكانتهم فنسطعوا مبيا ولا يرجعون ومن يؤمنه من الكسر في الخلق أبدا يعقلون وما عيننا مشار وما ينبنه إلا إلا ذكرهم طرآنهم مبين لينجر من كان حيا ويحفى القول على الكافرين أولن يروا أما خلقنا لهم إما عملت أيدينا ألعاما فهم لها مالكون وذللنا ما لهم فمنها رسالهم ومنها ينطلون ولهم فيها منافع ومشابه فلا يشترون واتخذون لا يَصْدَعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَيَنظُرُونَ مُخْبَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّنَ الرَّخَاءِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ ذَكَرًا وَأُنثَىٰ يَا رَبَّنَا لَا مَنَاعَةَ لَنَا وَلَكِ غَيْثُكَ فَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارهم فإذا أنتم من نسوكدون أوليس من يخلص السماوات الأرض بقاذب على أن يخلط مثلهم فلا وهو الخلق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يجيقوه لو كن سيكون فسبحان الذي يجي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون